بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله وثنا نحوا سنقربك فلن تنسى ونعجر ما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر النبعة الذكرا سيذكر أن يخشى ويتجنبها أشقى الذي يصرى النار الكبرى ثم لا يموت واسم ربه فصليا بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل دائم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصمة تصوان نارا حامية تسقى من عين نالية سعيها راضية في ججنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جالية فيها صر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وظوابي مبثورة وإلى السماء كيف أرفع وإلى الجبال كيف أرصبت وإلى الأرض كيف ستفت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيقه إلا من تولى وكفر فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ أَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ والودي والليل إذا يشريها في ذلك قسم الذي حجر ألم تركيك فعل ربك بعاد برب ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد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 قام فاكرمه, فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه وانما إذا بدله فقد وع عليه رزقه فيقول فيقول ربي اهانه كلا بل لا تقيمون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 ويومئذ لا يعذب عثاقه أحد ولا يوثق عثاقه أحد يا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 وما أدراك من عقبه فكُرَّقَبَتِنَا وَطَعَامٌ في يومٍ ذِمَصَبَّهُ يَتيمًا مِن ذَنَقَبَتِنَا وَمِسْكِينًا مِن ذَنَتْ رَبَّهُ ثُمَّ جَاءَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدا بسم الله السلام. الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجوها وتقواها قد اهلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت تمود بطغواها إذ لا عدا اشطاها فقال لهم رسول الله لنا فقتل وسقيها فكذبوهما منها فدمدم عليهم ربهم ربه بدعته انفسهم فلا يخاف وأن النهار تجلى وما خلق الذكر وننفى إن سعيكم لشتا فأما من عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنمسره لليسر وأما من بخل واستغلا يَسْرُهُنَّ لِلْعُسْرَةِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ مِنَّا سب وثوى وسَيُتَّبِعُهُ لَتَحَلَّذِيْنَ وَمَا لَقُوِيَتْ زَكَاءً وَمَا لِيَحْذِنَ إِنْ دَهُوْمٌ مِنْ مَنَاتِهُ تُجْزَاهَا إِلَّا إِلَّا بَتِيَاءٍ وَجِهِ رَبِّهِ لَا لَهُ وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِاسْمِ الضحا الليل إذا سجى ما ودعت ربك وما قلا ولا خير خير لك من اللولا ولا سوء يعطيك ربك فترضى ألم يجدك زينا فأعى ووجدك ض السائل فلا تلهم وأما بنعمة ربك فحدي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرة ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرى لهم مع العسر يسرى فإذا فرقت فانصد وإلى ربك فارغم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تحرين ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات فلهم أجر غير من دونه فما يكذب كذب بالدين أليس الله بأحكم الحكمين بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ بسم الله الذي خلق خلق إنسانًا على اقرأ وربك نكرم الذي علم بالقلم علم لي بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو هاديه سندعو الزبانية كلا لا تتععوا واسجد وقتريبا بسم الله الرحمن الرحيم إما أنزلنا في ليلة القدر وما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 ورسول من الله يتلو صحفا مقدرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حُنَفاء حُنَفاء ويُعِيمُ الصَّرَاةَ ويُعِيمُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَلِّمَةَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَهُ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي نَارِ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 الآديات ضبحا فالغوريات قدحا فالغيريات صبحا فأظهرن به نقعا فوسطن به جمعا هم لهم سانن يعلقون ذلك نود ويرونه على ذلك شهيد وإن وحب الخير لشديد فلا يعلم إذا بعثر ما في القبول وحصل ما في الصدور. تكون الناس كالفراش المبثور وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة الله سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُصَصَ إِلَّا الَّذِينَ أَمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُوا بِالسَّبْقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِلَّا رِقُّ الْمَزَّادِ الَّذِي جَمَعَ مَعَ يحسب أن ما له أخلده كلا كلا لينبدن في الحقمة وما أدرك ما الحقمة نار الله الموقدة التي تطلع ونلئده إن بسم الله الرحمن الرحيم ألا أنتم كيف فعل ربك بأصحابك جعلهم كعصف مما كون بسم الله الرحمن الرحيم لقلينا في القريش جلينا فيهم رحلة الشتاء والصيب فليعبدوا رب البيت الذي أضعمهم الذين هم يراؤون ويمنعون الهاعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو نذكر بسم فَامْرِضْ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى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 من شر ما خلق ومن شر غاص في ذا وقظ ومن شر نفثات في العقد ومن شر حسد في ذا حسذ بسم الله الرحمن الرحيم ولا عرض بغض We <tries> sing,